فانه لن يكافئ والديه نعم والله مهما عمل بن بر فسابقة الإحسان من والديه أعظم من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين. ومن هنا نعلم أيها الإخوان أن حق الوالدين عظيم يجب على العبد أن يتقي الله تعالى فيهما وأن يبرهما احياء وأموات بر الوالد لا ينقطع بموته مات أبي ماتت أمي انتهى البر لا البر حال الحياة والبر بعد الممات البر حال الحياة الله جل وعلا ضرب لنا نماذج، فلا تقل لهما أثن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقرا بارحمهما كما ربياني صغيرا اذا كانت قوله أث لا تجوز ان تطلق على الوالد فهل يجوز الضرب هل يجوز الشد هل يجوز ان يؤثر المر زوجته واولاده على ابويه